والمعية لا تمنع العلوب أبدا ومن كلام العرب المعروف ما زلنا نسير والقمر معنا قال الشيخ السامر المتعمية في العقيدة الوسطية القمر من أصدر من أصدر مخلوقات الله يعني الفلكية وهو مع المسافر وغير المسافر وانظر إلى قولي صلى الله عليه وسلم في جاع السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اثبت ان الله هو صاحب السفر وانه الخليقه الاخر وذلك لاكمال احاطه بالمسافر وباهله فالحاصل ان المعيه لاثنا في العلوم اطلاقا اذ قد يكون الشيء عاليا وهو وهو معك في المخلوقات فكيف فكيف بالخالق وانما اطلنا في هذا لاننا لا نحد ان يتقطع البحث وان كان قد كنا قد اخذنا نصيبا من نصيب ايش الفرائض لكن ما يخفى نعم ان شاء الله خير كل المؤمنين ان شاء الله اي نعم ولا اعرف اللي حال اذا كنت تحب أن انك تموت في الجنه ما في معنى <تصفيق> سبحان الله العظيم ان الله يقدر خير في ابد وتموت في الجنه هو الاخره اللي يئس بعدهم يعني لو لو قد المخلوقات كلها ان انتفنا في الله الاخر الابديه هذه ثابته باخبار الله الابديه ثابته باخبار الله فيلزمنا ان نقوس معنى وصدق وليست هذه الابديه ذاتيه لنا لكن ابديه الخالق ابديه ذاتيه ذاتيه اما نحن فيلزم علينا الفناء وان كنا في الجنه لولا اخبار الله تعالى بالابديه لكنا قلنا اهل الجنه اهل الدنيا يجوز عليهم الموت نعم, نعم. و كل شيء فوقه نعم وشلون كل شيء فوقه اي فوقه يعني ما انه انه محيط بالخلق والرزق اي لازم ان هالشيء فوق الله لا لا ما يعني وهو محيط بكل شيء حال كونه فوق كل شيء عرفت نعم طيب اليسيت هل هلا نعم والله طيب انا من زمان نسيت هذا ما يعني مو شيء من السبيل يكتب لي نعم هذا غرب نقول من قال لكم ان الله لا يقبل من قال ان الله لا يقبل انه لا يقبل انه لا يقبل هذا النسي يعني اذا قال انه لا يموت نسي عنه الموت لانه لا يقبل, لا يقبل الموت كما تقول الناس لا يموت يقول من قال ان هذا من باب تقابل العدم والملكة ثم انهم هم يقولون ان الله لا يوسط بالوجود ولا بالعدم والوجود والعدم تقابلهما من باب تقابل السلب والإيجاب وقد اتفق على امتنائه ثم إذا قلت أنه لا يقبل صار أشد يعني فما ليس في سميع ورا بصير وهو قابل لذلك أحسن حالاً ممن لا يقبل أن يكون سميعاً أو بصير الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي وعلى حلقه والواصلين الى يوم الدين والصلاه والسلام على خير الخلق محمد المتفرد سبحان الله عما يشيكون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يشهد ان كل ما في السماوات والارض هو رب ونعيم الفكر باسمنا الرحمن سبق لنا الكلام على ايه الكرسي وبيان ما فيها إيش؟ من الفوائد وأسماء الله وصفاته ثم قال المؤلف ونؤمن بأنه أي الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ورحمة الرحيم الله الذي لا إله إلا هو سبق الكلام عليه عالم الغيب المراد به الغيب المطلق لأن الغيب نوعان غيب نسبي وغيب مطلق والغيب كل ما غاب عن الحسان الغيب المطلق يختص الله بعلمه والغيب النسبي يختص بعلمه من لم يكن غيبا عنده فمثلا انت الان لك شغل في نفسك لك اشغال في نفسك هي بالنسبه لي غيب وبالنسبه لك شهاده وال والغيب الذي اختص الله به هو الغيب المطلق قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فهم ادعى انه يعلم الغيب فهو كاذ لانه مكذب لله عز وجل في قوله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله لو قال مثلا سيكون غدا كذا وكذا قلنا هذا كافر هذا كافر اذا قال انا اعلم ما يقو غدا اما اذا قال انا اتخرض وبناء على الاحوال على الحوادث وما جلياك اقوس سيكون غدا كذا وكذا فهل هذا ادعاء مويد لا لو قال سيقدم فيان غدا بناء على ما ما, ما جرى من الأحوال فهذا ليس علم غيب لكن لو قال أنا أجزم أن سيكون كذا وكذا غدا وأعلم ذلك كما أعلم الحاضر أن هذا كذب وهذا تكذيب للقرآن وقول عالم غيب والشهادة أيضا يعلم الشهادة فلا أخفى عليه شيء لا مشاهد ولا غائب هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اسم من اسماء الله والرحيم كذلك اسم من اسماء الله ومعناهما ذو الرحمه لكن الاول باعتبارها وصفا والثاني باعتبارها فعلا انتبه الاول باعتبارها ايش وصفا والثاني الرحيم باعتبارها فعلا وذلك ان احمد الله وصف وفعل فهو ذو رحمه وهو يرحم قال الله تعالى وربك الغفور ايش ذو رحمه وقال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وبناءنا لهذا فليس في ذلك تكرار يعني اذا قلنا الرحمن اسم لله تعالى باعتباره وصفا لله او نعم الرحمن الدال عليه الرحمن هي رحمه باعتبارها صفا والرحمه الداله عليه الرحيم هي وصف باعتبارها فعلا هنا اذا نقول ليست الاء تقرا ليست الجانب بين هذين الاسمين تكرارا فما هي الرحمه الرحمه صفه ذاتيه لله عز وجل صفه ذاتيه اي انها من الصفات اللازمه ابدا وازلا انتهى وهي باعتبار تعلقها بالمرحوم فعليه معنا باعتبار الرحمه وصفا لله ها ذاتيه وباعتبار تعلقها بالمخلوق فعلي كيف هذا نقول ان الله لم يزل ولا يزال رحيما في اعتباره موصوفا بالرحمه باعتبار تعلقه بالمرحوم صفه فعليه لان الله يرحم فلانا ولا يرحم فلانا وكل شيء يكون كذلك فهو من الصفات الفعليه طيب اذا الرحمه صفه ذاتيه لله عز وجل باعتبارها ومش وصل وفعليه باعتبارها باعتبار تعلقها بالمخلوق وقالت الاشاعره ومن ورائه المعتزله والجهنيه ليس لله رحمه والرحمه بمعنى الاراده الرحمه جنان اراده اما ان تثبت لله رحمه فهذا حرام عليه حرام وصفت الله بما لا يليق به لا اله الا الله اذا وصفت الله بالرحمه وصفته بما لا يليق به إذا وصف الله بالرحمه وصفته بما لا يليق به من نعم لان الرحمه فيها اليونه والسهوله والرب عز وجل منزه عن ذلك الرب ذو سلطان عظيم ما يليق والرحمه فيها رقبه قلنا لهم ماذا تقولون في طحمل الرحيم ماذا تقولون في قوله تعالى وربك الاغني ذو الرحمه ماذا تقولون في قوله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء قالوا نعم معناه الاراده يعني اراده الخير فمعنى الرحمن اي مريد الانعام والاحسان او هو الاحسان نفسه فيفسرون الرحمه تارا باراده الاحسان وتارا بالاحسان نفسه انتم معنا الان نقول لهم اراده الاحسان ناتج عن ايش؟ الخير رحمه من يريد الاحسان الا من كان رحيما هو والاحسان نفسه ناتج عن ايش؟ عن الاراده الناتجه عن الرحمه طيب لماذا لماذا فسّروا الرحمة بإرادة الإنعام أو بالإنعام نفسه دون الصفة لله عز وجل قالوا لأن الرحمة تقتضي إيش العجلين والرقة والله عز وجل منزحاً على ذلك والإرادة هم يثبتونها يثبتونها بالدليل العقلي فيقول الراجي خائفته فنحول الرحمه الى معنى الاراده التي نقر بها ونسكتها وبعضهم يقول لا الرحمه هي الاحسان الرحمه هي الاحسان نفسه والاحسان انعم الله عليك بمال انعم الله عليك بعلم انعم الله عليك بولد هذه الاحسان المراد به هذا المعنى يكون مخلوقا على هذا ان العلم الذي عندك مخلوق الولد مخلوق المال مخلوق فيفسرونه اما بالمخلوق او بالاراده لانهم لا ينكرون يمكن... لا ان يكون الله مخلوقا لا ينكرون ان يكون الله مخلوقا ولا ينكرون الاراده وهل ن... نستمر في هذا البحث او فيه صعوبه عليكم ها نستمر تشرحون من هذا طيب نقول لهم اذا اثبتم الاراده فقد شبهتم الاله بال مخلوق لان المخلوق له اراده قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ها ومنكم من يريد الاخره وقال تعالى ومن اراد الدنيا ومن اراد الاخره وسعى سعيا من كان يريد العاجل فاستبق تن لله ارادته وان المخلوق ارادته فلازم على قاعدتكم ايش يلزم المماثل طيب ايضا اذا في صرف من الرحمه بالانعام بالنعم التي انعم الله بها فان هذه النعم لا يمكن ان تصدر الا عن ارادته والاراده إرادة. اراده النعم لا يمكن ان تصدر الا عن الرحم فلازم يكون تضغط رحمة على كل حال وخلاصة القول أننا نحن معشر آهل السنة والجماعة نثبت كل ما أثبت الله نفسه من صدح لكن نقول الصفة التي أثبتها الله نفسه وللمخلوق نظيرها في الأصل لا تماثل بينهما بل بينهما من التباين كما بين الخالق والمخلوق فرحمة الخالق واسعة عظيمة ورحمة المخلوق قليلة وضعيفة وقد تمت فيه في موضع أن يجب أن تكون فيه وقد تكون في موضع أن يجب أن لا تكون فيه أليس بعض الناس يرحم الزاني يقول لا تجدونه هذا من حلال من حلال صل صوم ذك غلبته الشاهوة يوم من الأيام وزنى خلوا يمشي ارحموا قلنا لا هل هنا موضع رحمه لا قال الله تعالى ولا تاخذكم بهما رافه بدينه فرحمه المخلوق ناقصه قد تنفي في موضع يجب ان يكون رحيما وقد كان تن... وقد توجد في موضع يجب ان يكون غير رحيم واضح اما رحمه الله فهي كامله لا تكون الا في موضع يستحق الرحمه يعدل من يشاء ويرحم من يشاء فبينهما فرق عظيم ثم ان الذقه والثم ان قولكم ان الرحمه لا تكون الا مع الذقه والليل هذا غير صحيح نجد من الشراطين الاقوياء الذين يوصفون بالجبروت توجد منهم رحمه احيانا ولا ما توجد توجد لان قولكم باطل فالخلاصه ان نحن يا اخواننا نقول كل صفه اثبتها الله لنفسه فانه لا يجوز ان السلوك الشامل نحن والله لسنا اعلم بالله من الله فاذا اثبت الله لنفسه اي صفه فجت لكن لا تمثل ولا تكيف لان التمثيل منفي في القران والتكييف منهي عنه في القران وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا عليه كبيرا خلوا هذه القاعده على قلوبكم وفي اعتقادكم كل ما أثبت الله نفسه من صفة فيش فأثبتوها لكن اعترسوا من شيئين هما التمثيل والتكيف التمثيل لأنه نفعه عن نفسه لنفسك مثل شيء والتكيف لأنك إذا كيفت قلت ما لا تعلم هذه القاعدة يمشوا عليها أي شيء يقول أثبت الله نفسه أنه يضحك نثبت هذا نعم نثبته وغدا نقابل ويجب ان نثبت هذا اثبت الله النفس انه يه... اثبت الرسول لله بل اثبت الله النفس انه يهرول وما كان يمشي اتيتو هرولا ان نثبت ذلك او لا نثبت ذلك اثبت الله النفس انه يجي وجاء رب وانه ياتي هل انظرون الى تامل ايك او ياتي ربك نثبت ذلك او لا نثبت هذا من الذي أثبت هذا لله هو عز وجل وهو أعلم بنفسه وبغيره فنثبت هذا ولا نستوحش لأنك إن استوحشت من شيء ظلمت أنه وحش جاء إنسان آخر واستوحش من شيء ترى أنه لزيب وحشة وحينئذ يكون إثبات الصباة أو نفعه عن الله مبنيا على التحكم العقلي التحكم لها وباي شيء يوزن ما يكتب الله ما ينفع وما ينفع عنه شر لا اقول يعني اذا رجعنا للعقول فباي عقل عقل المنف يوزن ما يكتب لها وما ينفع عنه ثم نقول كما قال الامام الف رحمه الله اف كلما جاءنا رجل اجل من رجل تركنا ما جاء به الرسول لجدل هذا الرجل هل يجوز يعني لو جاءك انسان يجادل في صفه من صفات نترك ما قال الله ورسوله لجل جدل لاجل جدل, جدل, جدل هذا ابدا نقول انت مجادل بالباطل وجزاك ان ان, أن ندع ولهذا تجد اسلم الناس قلوبا في هذا الامر من السلف الصالح السلف الصالح ثم عوام الناس خير من هؤلاء العلماء الذين يقولون انهم العقلاء وينكرون ما اثبته الله لنفسه فانت يا اخي لا تستوحش مما اثبته الله لنفسه ابدا لكن السوحش من شيئين هما التمثيل او التكي والباقي افته نعم لو ان هناك لو كان هناك دليل يجل على ان الظاهر غير المراد يجب ان تدفع الضريبه مثل قوله سب تبارك وتعالى لانسان ان عبدي جوع فلم تطعمه استيسى استس قيتوك فلم تسقيه استطامته فلم تطعمه واشهر الحديث ان الله تعالى يجوع ويمرى ويعطش هذا العلوم هنالك بالله عز وجل لا يليق بيه تبارك وتعالى إذا ماذا ن... ما نحن يقول الله بيّن هذا في نفس الحديث قال أما علمت أن عدي فلانا جاع فلم تضعنه عطشة فلم تسطف مرضة فلم تعد فلما كان المعنى لا يليق بالله بيّنه الله عز وجل فدل ذلك على أن كل ما أثبته نفسه فهو لائق به وعلينا أن نثبته طيب هذا بحث مهم هذا ولكنه يتعلق في مساله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو تاكيد للجمله الاولى الذي لا اله الا الله الملك القدوس الملك ذو الملك المتضمن للسيطره الكامله ولهذا كان في الملك اقوى من الملك الملك اقوى من المال والاصل في الملك في الملك ان يكون مالكا لكن قد يكون ملكا بلا ملك اما الملك فهو مالك لكن ليس بملك واه طاهر بالشمع دفتر انت مالك له او لا هل انت ملك صحيح كلامه بيه. جواب صحيح اذا هو مالك ليس ملك وليس بملك نعم ودل على ذلك انه هاب لما قلت مش اللي معك على كل حال الانسان يكون مالكا ولا يكون ملكا والله تعالى ملك اي ذو الملك المتضمن للسيطره الكامله والسلطان التام القدوس المكننه المتطهر عز وجل فهو انا وتعالى مطهر عن كل عيب وكل نقص وهو بمعنى السلام او قريب منه الملك قدوس السلام السلام يعني الذي سالم من كل نقص حقيقي او متوقع او وهمي يعني سالم من كل نقص لا في الحاضر ولا ولا, ولا في الغال ولهذا كان اخص من القدوس وكان الصحابه رضي الله عنهم يقول في التشهد السلام على الله من عباده السلام على رحم عباده السلام على جبريل السلام على جبرائيل السلام على كذا وكذا وفل وفل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده لان الله هو السلام وانت اذا قلت السلام على الله معناه ان الله قد يعتريه النقص وهذا مستحق ولهذا لو قال انسان السلام على الله قلنا لا تقال هكذا كما قال علي صدق المستن لماذا العقول لا لان الله هو السلام لان الله هو السلام المؤمن المؤمن لها معنيان المعنى الاول انه يؤمن من عذابه من لا يستحق العذاب فمؤمن بمعنى مؤمن الثاني المؤمن المصدق لرسله قال لو تعالى وما انت بمؤمن لنا اي في مسجد فالمؤمن اذا معنيان المعنى الاول من الامان والمعنى الثاني من الايمان ما معنى المعنى الاول من الايمان وش معناها انه امن فيقال امنه اي امنه وانتم تدعون لا الله تقول اللهم امنا في اوطانك امنا في اوطانك فمس ربنا تعالى مؤمن يؤمن من شاء من عذابه المؤمن يعني ايش المصدق قال الله تعالى وما انت بمؤمن لنا اي بمصدق لنا وهذا نوصيانك لهما حق لله هو تعالى يؤمن من شاء من عباده وهو سبحانه وتعالى مؤمن بالحق مصدق به مؤمن بالرسولين ومؤمن بكل حق عز وجهه لان الله تعالى يقر الحق ويبطل الباطل المؤمن المهيمن المهيمن يعني ذو السيطره والحكم على كل من عنده فهو مهيمن على كل شيء ومن ذلك قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتب مشه ومهيمنا عليه ولهذا كان كتاب الله عز وجل العزيز القران كان ناسخا لكل ما سبقه من الكتب العزيز العزيز ذو العزه فما هي العزه قالوا ان العزه عز في القدر وعزه القهر وعزه الامتناع شيء هي تنوع عزه القدر وعزه القهر وعزه الامتناع عزة, عزه القدر يعني عزه الشرف والسياده وما إش وما اشبه ذلك فالله تعالى اعز من يكون عزيزا في قدره وشرفه و وكماله عزه القهر يعني الغلبه الغلبه يعني غالب لكل شيء اين المطر والاله الطالب والاشرم المخلوق ليس الغالب ثالثه عزته الامتناع عزته الامتناع اي انه تعالى يمتنع عليه كل نقص كل نقص والله فهو مننع على الله يعني ممتنع في حق الله عز وجل فالعزه اذا ايش ثلاثه معاني العزه ثلاثه معاني نرجع الى تفصيل هذه المعاني اول العزه القادر والشرح الله تعالى لا احد اشرف منه ولا اعظم من قدره ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام السيد الله السيد الله هو الذي له السياده المطلقه وسيادته ذاتيه عز وجل عزته على الفه والقهر قال الله تعالى يعز من يشاء وتعز من شاء وكل من شاء الذليل مخلوق والعزيز غالب ومن ذلك قول قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين يقولون لا رجع لنا الى المدينه لا يخرج الا العز منها الا الذل ويعنون بالعز انفسهم وبالذل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال الله تعالى مكذبا لقولهم ولله العزه ولرسوله ولم يقل والله اعز لانه لو قال اعز لاوهم ان للمنافقين عزه لكنها اضعف من العزه الاخرى لكن المنافقين ليس لهم عزه الغريب ان المنافقين اذل من الكفار صح المنافقون ادل من الكافرين لماذا الكافر يصرح يصرخ ويقول انه كافر ولا يبالي المنافق ذليل يستتر يقول انه مؤمن خوفا من القاتل او المنافق نعم وهو كاذب فصار المنافق ايش اقل من الكافر لانه منافق طيب لذلك لا عزته له ولله لا إله إلا رسوله والمؤمنين طيب ثالثا العزيز بمعنى العزيز بمعنى الامتناع تنع عن كل نقص معين مأخوذ من قولهم عروبون العزاز عزاز وش الارض العزاز قويه كما سن القويه صلب القوية الصلبة تسمى أرضاً. أرضاً عزازة وأما الرمو فهو لي لكن الأرض الشديدة القوية تسمى عزازة إذن فالله تعالى له العزة في المعاني الثلاثة وقوله الحكيم نعم العزيز الجبار نقف على هذا انتهى الوقت نعم أنت نعم في هذا الفدع يقولون للناس يعني الكلام يكترون العوام اين عدد يقولون أنتم يا بلسفنة لما تأتيكم آيات يعني لا تدرق بالله الآيات دا... دا... في القرآن السلمية لا تدرق بالله عز وجل الهرولة والكلام وال... والمشي واليد يقولون أنتم تقولون أنتوقف عندها ونسر الله تعالى وصحة نفسه من غير تخيله التشبيه يقولون نحن لنصرفه عما لا تدخل الله إلى ما تليه فنقول أن هذا مرد بها الإيمان وهذا مرد بها رحمة وهذا مرد بها كذا عيد مرد لهذا سهلنا نرد عليه نقول أين جليلكم على هذا الصدر نقول يعني البعدة التشريف التلسيم طيب إذا قلنا أنه يهرول بلا مشابه كما أنكم تقولون أن الله ذاتا لا تماثل الذوات هل تثبت الله ذاتاً؟ سيقول نعم يا طيب أنا لذات هل يلزم من إثبات ذات الله أن يكون ممثلاً لي؟ سيقول لا إذا لا فاصف نفس الشيء ثم نقول يا رجل ما موقفك عند الله بين أيدي الله عز وجل والقيامة إذا قال لك إن إني قلت كذا أو قال رسولي كذا ما الذي أخرجك عن هذا؟ وشو ايش يقول يقول عقلي يقول هل تنزل كلامي على عقلك واذا كان عقلك يقول كذا وعقل ثاني يقول كذا فماذا الى اي عقل نرجع ولهذا تجد اهل الكلام من المعتزله والاشاعره تجدهم متناقضين يثبتون من الصفات ما ينفون نظيرها او اولى او اولى منها بالاثبات ويتناقضون هم بأنفسهم تجد احدهم يقول هذه صفه واجبه لله عز وجل والثاني يقول هذه الصفه ممتنع على الله والثالث يقول بكون وسط اقول جائزه ولا اثبته فهمت فالحسن من ان هؤلاء لهم دليل وعجبا منهم ان ينزلوا ايات الاحكام على ظاهرها ويعملوا بظاهرها ويستبيحوا الدماء والاموال على ظاهرها ثم راسكن الله تعالى بما وصف بنفسه ما الفرق بين حكم الله وصفه الله لا فرق فاذا كان حكم الله تجرون نصوصها على ظاهرها فاجروا صفات الله اجروا نصوصها على ظاهرها واحتجز من شيئين التمثيل والتكي والحمد لله وانا حجتي عند الله اذا قال اذا قال ان ربي يوم القيامه لما اثبتت لل لله عينين اقول حجتي بذلك قوله اي رب وقوم رسوله <سؤال> نعم حمير قلنا أن الإيمان في أسماء الله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بثلاث شروط المتعدية نعم ويشتقين في اللازمة نعم ومنها الإيمان بالسبة نعم بالبسط نعم ومنها قلنا الرحيم بإعتبار البيئة وليس بإعتبار البيئة نعم قلنا هذا لانه جمع بينهما فائدة احملنا هذا على المعنى وهذا على المعنى سلمنا من التراادف وتعلم انه اذا دار الامر بين التراادف والتباين وجب حمل الكلام على التباين ليكون للكلمه الاخرى فائده غير التكرار ثم إن اعتبار الرحيم باعتبار الرحمة فعلاً له ليس معنا أنه غير متصف لأنه لا يرحم إلا من كان ذا ذا رحمة لكن الرحمن نظر فيها إلى الوسط أكثر وهذه إلى الفعل أكثر ولهذا بنية الرحمن تدل على ذلك كلمة فعلاً في اللواء العربية تدل على الامتلاء فتقول هذا الرجل غضبا يعني ممتلئا غضبا وكذلك سكران وام وامثاله ذلك نجمع ايدادك الرحيم وحده صار المراد الوصف والفعل وكذلك الرحمن وحده يشمل الوصف والفعل واذا قال المستجيب الرحمن قال هو من رحمة هل يشمل الوصف والفعل انت الوقت وليكن انتشار عقيمه انك عظيم القدير سبحان الله والله نور لا تغلبه شيء وهو سريع التصير تقوم بتحليل السماوات والارض يظهر ذلك انتشارها ويخذف وخذوا الشيء المعني نعم نقول من والله يريد ان يظهر عنده مفاد فانه عنده مفاد بانهما منذاب بانهما منتابه في الارض انه عنده مفاتيح والسالاه اللي عند عندنا هي موجوده عندكم او في قيمه تاخير عندكم كريم تاخير طيب خلاص اذا انت على هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من عقائد السن وجماعته الايمان بان ما له ملك السماوات والارض ايه ده أي طيب من عقيده السن وجماعته الايمان بان الله تعالى هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر انتهينا في تفسير الآية إلى قوله الجبار العزيز أخذناها بارك الله الجبار الجبار صيرة مبالغة من الجابري والجبر له ثلاثه معان جبر بمعنى الجبروت وجبر اخر بمعنى جبر الكسير وجبر ثالث بمعنى العلو فالجبر اذا ثلاثه معان الجبر الاول من من الجبروت والجبروت هو القوة والعظمة وما أشبه ذلك وأما الجبر الثاني فهو من جبر الكسير فكم من كسير جبره الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى جبار لكل كسب والثالث من العلو وهذا المعنى قد يكون غريبا كيف يكون الجبر من العلو قال ابن القيم في النونية مأخوذ من قولهم للنخلة الطويلة هذه لنخلة جبارة اي طويلة ولعل لا شك انهم نسبت الله واذا كان نسبت الله قد ثبت وكان لمعنى الجبر وكان للجبر الذي بمعنى بمعنى العلو اصل في اللغه فلا مانع من ان نقول ان الجبار تشمل ثلاث معاني الجبروت والجبر الكثير والعلو المتكبر يعني له كبرياء وليس معنا مصطنع الكبر ان تكبره يحتمل ان تكون بمعنى استناع استناع الكبر ويحتمل ان تكون بمعنى ان وصفه الكبرياء والثاني هو المرائي الثاني هو المرائي هو سبحانه وتعالى متكبر اي له كبرياء كما قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وهذا الوصف بالنسبه لله حق لكن بالنسبه للمخلوق باطل لان المخلوق اضل واقل واضعف من ان يتكبر ولهذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال حبه خردل من كبر فالقيد فالكبرياء لله عز وجل واما المخلوق فليس له كبرياء سبحان الله عنا يشركون تقدم الكلام على سبحان الله وعما يشركون اي ان يشركون به من الاصنام فهو عاليه عليه عز وجل منزه عن ان يكون مثلها هو الله الخالق البارئ المصور الخالق ما هي التصرف في الخلق وهو الايجاد بعد العدم الايجاد بعد العدم يسمى خلقا وهذا الوصف من خصائص عز وجل فلا خالق الا الله واما ما جاء في الحديث احيوا ما خلقتم فان الخلق المضاف الى الى المخلوق ليس معناه ايجاد بعد عدم ولكنه تغيير وتحويل مثلا الصانع يحول صفائح الحديد الى قدور واواني فيقال خلقها قدرا خلقها آنيه لكن هل هو الخلق المختص بالله وهو ايجاد هذا العدم ابدا لا يستطيع احد ان يقلب حقيقه بعض الاشياء الى حقيقه البعض الاخر ابدا ولا ان يوجد شيء من العدم لكن يمكن ان يحول شيئا من صفه الى صفه اخرى فالخلق المضاف الى مخلوق هو بمعنى التغيير او التحويل وليس معناه التبديل بل ذلك الى الله عز وجل البارئ اي الخالق على غير مثال سابق لان الخالق قد يكون على مثال سابق وقد يكون على مثال غير سابق والفارق هو هذا الذي على غير مثل سبق يعني ليس خلق خلقا يقلد غيره مثلا او يعيد خلقا اخر بل هو خالق خلقا ابتداءا وخلقا ثانيا المصور يعني جاعل الشيء على صورته معينه وهذا ايضا لا يقدر عليه الا الله من الذي يصور بني ادم على هذا الشكل الله وصور البعير على شكل وصور الف الفرس على شكل وهالوا المشهد فالله تعالى هو المصور قال الله تعالى هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء ولهذا لا يستطيع احد ان يجعل القصير طويلا وورق طويل قصير نعم الطويل يمكن يجعله قصيرا اذا قطع راسه ولا ما يمكن نعم إذا قد عرس انتهى ما ما بقي شيء ولكن لا يمكن ان نقصره في خلقته فالمصور هو الله عز وجل طيب اذا قال قائق هل يمكن ان ان الخلق يجعلون الجميل قبيحا او القبيح جميلا نعم يمكن كيف يجعل الجميلة قبيحا يشوهه في الخلقه يسوي له بشيء روح حتى يكون قبيحا القبيح جميلا يعني يكون عمليه تجميل لكن مهما كانت ان عمليه التجميل ليست كالجمال الاصلي ولهذا لا بد ان يكون على هذا المجمل علامات علامات تدل على انه قد اجرى عمليه تجميل له الاسماء الحسنى هذه جمله خبريه مقدم مقدم فيها الخبر للحصر له اي لا لغيره الاسماء الحسنى سبق الكلام على معناها وتفسيرها يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم يسبح هذه الجمله فعليه فعلها مضارع تدل على الاستمرار لان سبح الماضي وسبح للمستقبل ويسبح ليش للحال وقد تكون للماضي وجوبا مثل اذا ما اذا افتات بها السين السين وسوف وقد تكون للماضي وجوبا مثل ان تقترن بها لم الداله على الماضي وقد تكون صالحه للجميع حسب السياق فهنا نسب هل هو تسميه انقضى او ما زال ولا يزال ما زال ولا يزال طيب ما في السماوات والارض ما اسم اسم موصول والاسم الموصول من صيغه فهل هذا مطابق للواقع أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض الجواب لا لكن قال التسبيح نوعان تسبيح بلسان الحال وتسبيح بلسان المقال أما التسبيح بلسان الحال فهو عام كل ما في السماوات فهو يسبح الله في لسان الحال ومعنى قوله بلسان حال ان حاله تدل على تسبيح الله فالكافر مثلا يسبح الله بلسان الحال او المقال بلسان الحال لان فلقته وما فيها من الابداع والنظام العجيب الغريب تسبح لله ولان صرفه عن الهدايه الى الى الى الشقاء ايضا تسبح لله يدل على كما لله عز وجل وانها وانه جل وعلا يريد ان تجيم ما كلمه فجعل الناس مؤمنا وكفر اذا الكافر يسبح بايش باللسان اما باللسان المنقال فلا لانه يشك بالله عز وجل وينصرح بان الله لهم شريك مش بان هو وهل ماجل طيب الجمادات يسبح الله بلسان الحال والمقال بلسان الحال والمقال الانسان المؤمن يسبح الله بلسان الحال والمقال فصار كل ما بالسماوات والارض يسبح الله بلسان الحال والمقال الا الكافر فانه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال ايها الاخوه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 ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صف ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة والف